Och jag مضى راح ولا وانقضى كان عنوان رضى راح ثم جانا عنا ويا زمان انقد راح ولا وانقضى كان عنوان رضى راح ثم جانا عنا يا ترتجي, ترتجي وتراضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع الفضاء ويخفق كم من منساه كم بكا لو تكلم لو حكا عبر سبعين ليت لو يرجع لنا ترجع يا بالحنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا ليت لو يرجع لنا ترجع يا بالهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا ومن يهلو ما رجع وتمني ما نفع أمي لو ما رجع وتمني ما نفع زد في القلب الوجع صارت الذكرى شقاق